<تصفيق> <تصفيق> أعاصير العطاش والطفي أمه اسمها هاجر وريق الطفل ما بلاه سوى دمعة ودم عمّة ويتمرغ بجذب الأرض وهاجر في المدى تناغر وتدعي ربها وتركه عازم تفرض الهمه يناديها الصفاء تسع بقلب مؤمن طاهر يناديها الصفاء تسع بقلب مؤمن طاهر ولات الماح سوى المر و تسع رجع يما ولات سوى المر و تسع رجع سبع مرات وهي تسع وما لها كله كابر سبع مرات وهي تسعى وملها كله كامر وسمعت صوتي بشرها قليلك صار يا جمّة وسمعت صوتي بشرها قليلك صار يا جمّة أنا جبريل أرسل ورسلني إليك الواحد القادر أفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمى أفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمى لا Sesma hajar, orang kecil mana? Selain daripada maut, rumah. Ruhat ya, mer بأمر الخالق القاهر al-Khalq al بأمر الخالق القاهر زلال طاهر وشافي وذمة تبرئ الذمة زلال طاهر وشافي وذمة تبرئ الذمة وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وباكر وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وباكر رسالة قالها جبريل عن الله زالت الأمة رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم، أجب راهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر، أجب راهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر، أسجد لله حمد وشكر. وبنى الكعبة وبنى الأمة وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة سيد العطاش والطفل وأمه اسمها عجر وريق الطفل ما أخلا سوا Oh,